ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ بِين وَالْأَنْعَامُ خُلِقَتْ لَهُمْ فِيهَا تَفْكُّ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَسْ قالكم إلى بلد لم تكونوا بالغينه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لا يُوفِ رحي. والخيل والبغان والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنسل من السماء ماء لكم منه شراه ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والسيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فِى ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهٖ في ذلك لا آية لقوم يعقلون وما ذر aliquum في الأرض مختلف الألوان إن في ذلك لا لقوم يزكّون كرون وهو الذي سقرا البحر لتأكلوا منه لحم طري و تستقري منه حلة تلبسونها وَسَارَ فُلْكًا كَمَا خَارَ فِي وَلْتَفْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تميد بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون وعلى مات وبد يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مهم وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يحلنون إنه لا يحب المستكبرين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 ليحملوا أوسارهم كاملة يوم القيامة ومن أوسار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 ما يوم القيامة يخزهم ويقول أين شركاؤي الذين كنت تشاكون فيهم؟ Kala allatihna otu al-alm Inna al-kizya liyom Wa al-sukah al-kafirin Al-ladihna tatawah هم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم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 ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباكنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من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 فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن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 أنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْسَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّنَ إِلَيْهِمْ وَلَعَدَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقربهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخرف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال إلى سجدة لله وهم داخلون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين وصفاً أَفَعِيرَ الْلَّهِ تَتْقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ الْلَّهِ سُمْمَى إِذَا مَسَكُمُ ارْفَ إِلَيْهِ تَجَارُون ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَسَمَّنَ تعوف سوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ اللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَهُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظل وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على يون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الصُّنُوهِ وَإِنَّ اللَّهَ مَثَلُهُ الْأَحْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يسر تأخرون ساعة ولا يستقدمون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 إِلَّا اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَضَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيٌّ يوم ولهم عذاب أليم وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي ثَلَفُ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ Nafsi zalkah laa'ya'la qomi yasma'u. Wa inna lakkum fil an'amil aibrat قِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَذَنَ مَخَانِصًا وَدَمٍ لَبَنَنٍ خَانِسًا إِذًا لِلشَّارِبِينَ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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يحرشون ثم كلي من كل ثمرات فسلكي شبل ربك ذل الله يخرج من بطنها شراب مختلف ألوه في شفاه كل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أضن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله علِيم قدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. مَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَا أَفَبِالْنِّعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من الشيء والسماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 الحمد لله بل أكثرهم لا يحلمون وَمَا بَدَّلُواْهُ عَن قَوْلِهِ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ لَيَقُولَنَّ إِنِّي كُنتُ بَرِيئًا وَلَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ لِلْغَيْبِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 بطن أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفَى ونها يوم رحلكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حي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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاه المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمن ذَٰلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَنَاهُمْ يُسْتَعْذَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ وَلَّوْا مُلْ عَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ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 Tahu ilai mulqaul, inna kum la kaziqun. Wa alqau ilalillahi yama idin asalam wa zallanhum, الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ سَنَدْعُوهُ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَذَعُ السِّفِينَ كُلٌّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَا ۗ ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل وينهى عن الفحشاء والمنكر كن والبغي يعذكم لعلكم تذكرون.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 ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكافا تتخذون إيمانكم تخلّم بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يفنونكم الله بي ولا يبني ويجنن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمانا ماته واحد سه ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تد اتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق الشوء بما صددتم عن سبيل الله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 تومتعلمون ما عندكم يفضو وما عند الله باع.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 فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَكُونَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 مَنْ سُلْطَانُ وَنَ الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ وَإِذَا تَنَاءَى آيَةً مَا كَانَ آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قُلْ لَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَحْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنْ ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.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 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرَوا بِاللَّهِ وَعَاقِبَةُ أَعْمَالِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ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 جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوف كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت Aminahmu cuma inna tiya diharizkuharadah dari setiap tempat, فكفرت بأنو من الله فأذقه الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فك سبو فأخذهم العذاب وهم ظالمون، فقولوا مِن لما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والد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 على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم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 مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تَبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا مَجْعُوعًا لَّن سفَتَ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِن ما ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدعوا إلى سبيل ربك. Rabbuk bil hikmet, wal mu'izz al hasanat, wajadilhum bilatihi ahsan. Inna Rabbukhu wa'alamu bman zallan sabillih, wahhu wa'alamu bil وَإِنَّ قَضَيْتُمْ فَاعْتَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْمُ الَّذِي خَلَقَ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا يَمْلِكُونَ مِنْ نَفْسٍ وَلَا, ولا تَكُونُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تقوى الذين هم محسنون